بوك تو شناست ثلاثة عشر ثلاثة عشر شناستي الأنشطة والأعمال <تصفيق> الأنشطة والأعمال تسجل <تصفيق> ماذا تعمل مارتا؟ Marta? Pracuje v kanceláři. Hiya Hiya Pracuje s počítačem. te computer. Hiya -l computer. Kde je Marta? Ajna Marta. Kde na Marta? V kině. Fi cinema. V cinema. Dívá se na film. Hia tuše hidu filman. Hia tuše hidfilmen. Co dělá Petr? Mata jamelu Peter. Co dělá el Peter. Studuje na univerzitě. هو يدرس في الجامعة. هو يدرس في الجامعة. استوديو يازيك. هو يدرس لغات. هو يدرس لغات. جري <هو يدرس لغات> <أين, <بيتر> أين بيتر؟ أين بيتر؟ في في المقهى. في المقهى. بيَكَافُ هو يشرب قهوة. هو يشرب قهوة. كم خدي إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ نا كونسرت إلى الحفلة الموسيقية. Poslouchají rádi hudbu. Hm, yíboun sámag al musiqa. Yíboun sámag al musiqa. Kam chodí na radi? Ila aina, la yíboun an yíhabu. Ila ein la yíboun an yíhabu. Na diskotéku. إلى الديسكو إلى الديسكو نرادي تانشي هم لا يحبون الرقص هم لا يحبون الرقص